وآتُ اليتَم أموالهم ولا تتبادَلُ الخبيث بالطيب ولا تأكلُ أموالهم إلى أموالكم إنَّه كنحبَّا كبيراً وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تُقْصِطُ فِي الْيَتَمَ فَانْكِحُوا مَا طَوَّرَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَواحِدَةً أَوْ مَمَلَكَةً ما إِمَانُك مَالِكَ أَذنَ أَلَّا تَعْولُ 124. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 125. ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 126. وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح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 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُرَثُ كَلَالَةً أَوْ إمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصَابِهَا أُوْذَئِنِ الْغَيْرَ مُظَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تلك حدود الله وَمَن يُطعَ الله وَرَسولَهُ يُدخلُهُ جَنَّاتٍ تَجري مِنْ تحتِها الأنهارُ خالِدٌ فيها وَذَلِكَ الفَوزُ العظيمُ وَمَن يَعصَ الله وَرَسولَهُ وَيَتعدَّ حُدُودَهُ يُدخلُهُ نارٌ خالِدَةٌ فيها وَلَهُ عذابٌ مُهينٌ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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 فَأَنَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بعد الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لم يستطع مُِْ طوللا أي كح المححسنات المُؤمننات فَمِماا مَلَكَتْ أيمانكم من فَتياتِكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بماكمْ بعضضكُم مِ ضَض بعض فكحهُ الن بإذنِ أَهْلهَِّ وَآتُهُم النجهُ بالالمارُ فِي مُحسنات غير مساافحات وَلا متتخلات أخدان فإذا أحسَِّ فإن أتَنا بفاخِشتيِ فَ عليهه م على من العذاب.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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ستارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ترتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنفَتِ يَمْمُ سَعِيدًا طِيبًا فَمَسْحُ بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 ومن يطع الله والرسول فاولئك هم المفلحون انتم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما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 فَائُوا في فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن في فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ من مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا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 اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عاد الله وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عادك قل كل من عاد الله فما نها اولى لا قومنا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَتْ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَ يَتَقَائَفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وكفى بالله وكيلا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 وَإِذَا حَيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الَّلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعنَكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسْرَتُ صُدُورِهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَنقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلّنهم ولا أمّن ينّهم ولا أمرنهم فليبتّكن آذن الأعام ولا الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا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 وَإِن تُحْصِلُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذْرُهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ كان غفورا رَحِيمًا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 إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليؤفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عيدهم العزة فإن العزة لله جميعا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 وقولهم إنا قتلنا المسيح يسابن مريم رسول الله وما قتلوه وَمَا وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منهما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا